ثبت أن الاسامي في لغة العرب انقسمت انقساما معقولا إلى هذين النوعين فسمينا أحدهما حقيقة والآخر مجازا فإن أنكر المعنى فقد جحد الضرورة وإن اعترف به ونازعت التسمية فلا مشاحه في الأسامي بعد الاعتراف بالمعاني ولهذا لا يفهم من مطلق اسم الحمار إلا البهيمة وإنما ينصرف إلى الرجل بقرينة ولو كان حقيقة فيهما لتناولهما تناولا واحدا انتهى وقال إمام الحرمين في التلخيص والغزالي في المنخول الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه هذا القول وقال التاج السبقي في شرح منهاج الأصول نقلت من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبي علي الفارسي انكار المجاز كما هو المحكي عن الأستاذ قلت هذا لا يصح أيضا فإن ابن جني تلميذ الفارسي وهو أعلم الناس بمذهبه ولم يحكي عنه ذلك بل حكى عنه ما يدل على إثباته قال ابن السبكي وليس مراد من أنكر المجاز في اللغة أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع إنه أسد فإن ذلك مكابرة وعناد ولكن هو دائر بين أمرين إما أي يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في الحقيقة بالاستعمال وإن لم يكن بأصل الوضع وهذا مسلم ويعود البحث لفظياً وإن أراد استواء الكل في وضع في أصل الوضع، قال القاضي في مختصر التقرير، فهذه مراغمة للحقائق، فإننا نعلم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد. الثانية، أي الفائدة الثانية، قال الإمام وأتباعه، اللفظ يجوز خلوه من الوصفين. فيكون لا حقيقة ولا مجازا لغويا فمن ذلك اللفظ في أول الوضع قبل استعماله في موضع له أو في غيره ليس بحقيقة ولا مجاز لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة والمجاز الاستعمال فحيث انتفى الاستعمال انتفى ومنه الأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها، فإنها ايضا ليست بحقيقة لأن مستعملها لم يستعملها في مض... ما وضعت له اولا بل إما أنه اخترعها من غير سبق وضع كما في الأعلام المرتجلة أو نقلها عما وضعت له كالمنقولة وليست بمجاز لأنها لم تنقل علاقة. قال القاضي تاج الدين السبكي، وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا الأعلام المتجددة دون الموضوعة بوضع أهل اللغة، فإنها حقائق لغوية كأسماء الأجناس، وقد الحق بعضهم بذلك اللفظ المستعمل في المشاكل نحو وجزاء سيئة سيئة مثلها، فذكر أنه واصفة بين الحقيقة والمجاز. وهذا ممنوع كما بينته في الإتقان وغيره الثالثة قد يجتمع الوصفان في لفظ واحد فيكون حقيقة ومجازا إما بالنسبة إلى معنيين وهو ظاهر وإما بالنسبة إلى معنى واحد وذلك من وضعين كاللفظ الموضوع في اللغة لمعنى وفي الشرع أو العرف لمعنى آخر فيكون استعماله في أحد المعنيين حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع مجازا بالنسبة إلى الوضع الآخر قال الإمام وأتباعه ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس فالحقيقة متى قل استعمالها صارت مجازا عرفا والمجاز متى كثر استعماله صار حقيقة عرفا وأما بالنسبة إلى معنى واحد من وضع واحد فمحال لاستحالة الجمع بين النفي والإثبات الرابعة قال أهل الأصول اللفظ والمعنى إما أن يتحدى فهو المصرد كلفظة الله فإنها واحدة ومدلولها واحد ويسمى هذا بالمفرد لامفراد لفظه بمعنى أو يتعدد فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة وحينئذ إما أن يمتنع جتماعهما كالسواد والبياض وتسمى المباينة المتفاضلة او لا يمتنع كالاسم والصفة نحو السيف والصارم أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح وتسمى المتباينة المتواصلة أو يتعدد اللفظ والمعنى واحد فهو الألفاظ المترادفة أو يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فإن كان قد وضع للكل فهو المشترك وإلا فإن وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لعلاقة فهو المرتجل أو لعلاقة فإن اشتهر في الثاني كالصلاة سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبه إلى الأول مجاز بالنسبه إلى الثاني النوع الخامس والعشرون معرفة المشترك قال ابن فارس في فقه اللغة باب الأسماء كيف تقع على المسميات يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين وذلك أكثر الكلام كردل وفرس وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو عين الماء وعين المال وعين السحاب ويسمى الشيء الواحد بالاسماء المختلفة نحو السيف والمهند والكسام انتهى والقسم الثاني مما ذكره هو المشترك الذي نحن فيه وقد حده اهل الاصول بانه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فاكثر دلالة على السواء عند اهل تلك اللغة واختلف الناس فيه فالأكثرون على أنه ممكن الوقوع لجواز أن, أن يقع إما من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى ثم يضعه الآخر لمعنى الآخر ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في إفادته المعنيين وهذا على أن اللغات غير توقفية وإما من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سأله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار من هذا؟ قال هذا رجل يهدين السبيل والأكثرون أيضا على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ ومن الناس من أوجب وقوعه قال لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب قال لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النحاة والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء والمضارع كذلك وهو أيضا مشترك بين الحال والاستقبال والأسماء كثير فيها الاشتراك فإذا ضممناها إلى قسمي الحروف والأفعال كان الاشتراك أغلب ورد بأن أغلب الألفاظ الاسماء والاشتراك فيها قليل بالاستقرار ولا خلاف أن الاشتراك على خلاف الأصل ذكر أنثلة من هذا النوع في الجمهرة العم أخ الأب والعم الجمع الكثير قال الراجز يا عامر ابن مالك يا عم أثنيت عما وجبرت عما فالعم الأول أراد به يا عماه والعم الثاني أراد به أثنيت قوما وجبرت آخرين وفيها يقال مشى يمشي من المشي ومشى إذا كثرت ماشيته وكذا أمشى لغتان فصيحتان قال وفي التنزيل أنمشوا واصبروا على آلهتكم كأنه دعا لها بالنماء والله أعلم وفيها للنوى مواضع النوى الدار والنوى النية والنوى البعد وقال القالي في أمالي حدثنا أبو بكر ابن دريل قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس قال كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه شبيل بن عروة الضبعي فقام إليه أبو عمرو فألقى إليه لبدة بغلته فجلس عليها ثم أقبل عليه يحدثه فقال له شبيل يا أبا عمرو سألت رؤبتكم هذا عن اشتقاق اسمه فما عرفه قال يونس فلما ذكر رؤبة لم املك نفسي فرجعت اليه ثم قلت له لعلك تظن ان معد بن عدنان افصح من رؤبة وابيه فانا غلام رؤبة فما, الرو فما الروبة والروبة والروبة والروبة والرؤبة فلم يحر جوابا وقام مغضبا فاقبل علي ابو عمر وقال هذا رجل شريف يقصد مجالسنا ويقضي حقوقنا وقد أسأت فيما واجهته به فقلت له لم أملك نفسي عند ذكر رؤما ثم فسر لنا يونس فقال الروبة خميرة اللبن والروبة قطعة من الليل وفلان لا يقوم بروبة أهله أي بما أسندوا إليه من أمورهم والروبة جماء جمام ماء الفحل والرؤبة مهموزة القطعة تدخلها في الإناء تشعب بها الإناء وقال ابن دريد في الجمهرة قال أبو حاتم قال الأصمعي أخبرني يونس فذكر مثله وقال ابن خالويه في شرح الفصيح قال ابن دريد حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس أن رجلا قال لرؤبة لما سماك أبوك رؤبة؟ فقال والله ما أدري بروبة الليل أم بروبة الخمير أم بروبة الليل أم بروبة الفرس فروبة اللبن رغوة وروبة الليل معظم وروبة الخمير زيادة وروبة الفرس قيل طرقه في جماعه وقيل عرقه وهذا كله غير مهموز فأما رؤبه بالهمس فقطعة من خشب يراب بها القدح أي تصلحه بها وفي الصحاح الأرض المعروفة وكل ما سفل فهو أرض والأرض أسفل قوائم الداب والأرض النفضة والرعدة قال ابن عباس في يوم زلزلة أزلزلة, أزلزلة الأرض بي ارض والأرض الزكام والأرض مصطر أرضة الخشبة تؤرض أرضا فهي مأروضة إذا أكلتها الأرض وفي الجمهرة الهلال هلال السماء وهلال الصيد وهو شبيه بالهلال يعرقب به حمار الوحش وهلال النعل وهو الذؤابة والهلال القطعة من الغبار وهلال الإصبع المطيف بالظفر والهلال قطعة رحى والهلال الحية إذا سلخت والهلال باقي الماء في الحوض والهلال الجمل الذي قد أكثر الضراب حتى هزول وفي كتاب ليس لابن خالوي الإوز جمع الإوزة لهذا الطائر ورجل إوز غريض وفرس إوز وجمل إوز أي موثق غريض وفي شبح الفصيح لابن درستويه قال الخليل رجل يوز وامرأة اوزة أي غليظة لحيمة في غير طول ولا تحدث ألفها يعني لا يقال في الوصف وز ولا وزة ومن الألفاظ المشتركة في معان كثيرة لفظ العين قال الأصمعي في كتاب الأجناس العين النقد من الدراهم والدناهنير ليس بعرض والعين مطر أيام لا يقلع يقال أصاب أرض بني فلان عين والعين عين الإنسان التي ينظر بها والعين عين البئر وهو مخرج مائها والعين القناة التي تعمل حتى يظهر ماءها والعين الفوضارة التي تفور من غير عمل والعين ما عن يمين القبلة قبلة أهل العراق ويقال نشأت السماء من العين والعين عين الميزان وهو لا يستوي والعين عين الدابه والرجل وهو الرجل نفسه او اتابة نفسها أو المتاع نفسه يقال لا اقبل منك الا درهما بعينه اي لا اقبل بدلا وهو قول العرب لا اتبع اثرا بعد عين والعين عين الجيش الذي ينظر لهم والعين عين الرقبة وهي النقره التي عن يمين الربطه وشمالها وهي المشاشة التي على رأس الركبه والعين عين النفس أن يعين الرجل الرجل ينظر إليه فيصيبه بعين والعين السحابة التي تنشأ من القبلة قبلة أهل العراق والعين عين اللصوص انتهى وقال أبو عبد الله ابن محمد بن المعلل الأزدي في كتاب الترقيص للعين في كلام العرب مواضع كثيرة، فالعين لكل ذي روح يبصر بها، والعين عين الرقبة، والعين عين الميزان، والعين عين الكتابة، والعين التي تصيب الإنسان، وفي الحديث العين حق، والعين, والعين عين الماء، والعين عين الشمس، والعين اسم من أسماء الذهب، ويقال للفضه الورق. والعين النقد والدين النسيئة والعين مطر يجيء ولا يقلع اياما والعين نفس الشيء يقال هذا درهمي بعينه والعين من العينة أخذ بعين وبعينة وهو الربا والعين مصدر من عانه إذا أصابه بعين والعين موضع وربما قيل بلا ألف ولام ورأس عين موضع آخر والعين فم القربة والمدادة والعين عين القباء، ويقال دواء القوباء بخص عينها البخص مصدر بخص عينه أغارها وقال ابن خالويه في شرح الدريدية العين تنقسم ثلاثين قسما وذكر منها العين خيار كل شيء ولم يذكر الباقي وقال الفارابي في ديوان الأدب في ذكر معاني العين العين عين الرقبة والعين عين الماء والعين الديدبان والعين عين الشمس والعين حرف من حروف المعجم وعين الشيء خياره وعين الشيء نفسه ويقال لقيته أول عين أي أول شيء ويقال ما بها عين أي أحد انتهى وفي تهديب الإصلاح التبريزي عين المتاع والعين عين الركية وعين الركبة وفي الميزان عين إذا رجحت إحدى كفتيه على الأخرى والعين عين الشمس وعين القوس التي يقع فيها البندق والعين القوم يكون أبوهم واحدا وأمهم واحدة وفي المجمل العين عين الإنسان وكل ذي بصر ولقيته عين عنة أي عيانا وفعل ذلك عمد عين إذا تعمده وهذا عبد عين أي يخدمك ما دمت تراه فإذا غبت فلا والعين المتجسس للخبر وبلد قيل العين أي الناس والعين للشمس والعين الثقب للمزاده وأعيان القوم أشرافهم والأعيان الإخوة بن أب وأم ويقال إن أولاد الرجل من الحرائر بن أعيان والعين المال الناض ونفس الشيء عينه والعين الميل في ميزان وعيون البقر جنس من العنب يقول بالشام ورأس عين بلدة وعين الركبة النقرة التي تكون فيها وأسود العين جبل ثم راجعت تذكرتي فوجدت فيها العين في اللغة تطلق على أشياء كثيرة قسمها بعض المتأخرين تقسيما حسنا فقال ما يطلق عليه العين ينقسم قسمين أحدهما أن يرجع إلى العين الناظرة والثاني ليس كذلك فالأول على قسمين أحدهما بوجه الاشتقاق والثاني بوجه التشبيه فأما الذي بوجه الاشتقاط فعلى قسمين مصدر وغير مصدر فالمصدر ثلاثة ألفاظ العين الإصابة بالعين والعين أن تضرب الرجل في عينه والعين المعاينة وغير المصدر ثلاثة ألفاظ أيضا العين أهل الدار لأنهم يعاينون والعين المال الحاضر والعين الشيء الحاضر وأما الراجع إلى التشبيه فستة معان: العين الجاسوس تشبيها بالعين لأنه يطلع على الأمور الغائبة وعين الشيء خيار والعين الربيئة وهو الذي يرقب القوم وعين القوم سيدهم والعين واحد الأعيان وهم الإخوة الأشقاء والعين الحر كل هذه مشبهة بالعين لشرفها وأما ما لا يرجع إلى ذلك فعشرة معان العين الدينار وعليه يتخرج اللغز ما غلام له ثمانون عينا زاهرات كأنهن الدرار ثم شات جاءت بعنز وديك في ليالي الشتاء والأزهار والعين إعوجاج في الميزان والعين عين القبلة والعين سحابة تأتي من ناحية القبلة والعين مطر أيام كثيرة لا يقلع والعين طائر والعين عين الركبة وهي نقرة في مقدمها والعين عين الشمس والعين من عيون الماء وعين كل شيء ذاته تقول أخذ كتابي بعينه انتهى حرر ذلك الشيخ تاج الدين بن مكتوم في قيد الأوابد ونقل عن الخليل معنى آخر زائد على ما تقدم وهو أنها تطلق على سنام الإبل وأنشد قول مع ابن زائدة ألا, ألا رب عين قد ذبحت لطارق فأطعمته من عينه وأطايبه وفي كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي الخال له معا فيطلق على أخي الأم والمكان الخالي والعصر الماضي والدابة والخيلاء والشامة في الوجه والمنخوب الضعيف وضرب من برود اليمن والسحابي والمخالات والجبل الأسود وثوب يستر به الميت والرجل الحسن القيام على ماله والبعير الضخم والظني والتواهم والرجل المتكبر والرجل الجواد والأكمة الصغيرة والرجل المنفرد والمبرئ والذي يجز الخلا وقال أبو الطيب أخبرني محمد بن يحيى قال أنشدني عمر بن عبد الله العتكي قال أنشدني أبو الفضل جعفر بن سليمان النوفلي عن الحرمازي للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها يا ويح قلبي من دواع الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب كانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاح الغروب فالغروب الأول غروب الشمس والثاني جمع غرب وهو الدلو العظيمة المملوئة والثالث جمع غرب وهو الوهاد المنخفضة وأنشد سلامة الأمباري في شرح المقامات لقد رأيت هذريا جلسة يقود من بطن قديد جلسة ثم رقى من بعد ذاك جلسة يشرب فيه لبنا وجلسة مع رفقة لا يشربون جلسة ولا يأمون لهم جلسة جلس الأول رجل طويل والثاني جبل عالي والثالث جبل والرابع عسل والخامس خمر والسادس نجد قال القال في أمالي في الفرس من أسماء الطير عدة الهامة العظم الذي في أعلى رأسه والفرخ وهو الدماغ والنعامة الجلدة التي تغطي الدماغ والعصفور العظم الذي تنبت عليه الناصية والذبابة النقطة الصغيرة التي في إنسان العين فيها البصر والسردان عرقان تحت لسانه والسمامة الدائرة التي في صفحة العنق والقطات مقعد الردف خلف الفارس والغرابان رأسان وركين فوق الذنب والحمامة القص والنسر كالنوى والحص الصغار يكون في الحافر مما يلي الأرض والصقران الدائرتان في مؤخر اللبد دون الحجبتين واليعسوب الغرة على قصبة الأنف والناهض اللحب الذي يلي العضدين من اعلاهما المجتمع والخرب الهزمة التي بين الحجبة والقصرة في الورك والفراش العظام الرقاق في أعلى الخياشيم والسحاءة كل ما رق وهش من العظام التي تكون في الخياشيم وفي رؤوس الكتفين والزرق وهو في الشية الشعرات البيض في اليد أو الرجل والدخل وهو لحم الفخذين وفي شرح الكامل لأبي إسحاق البطل يوسي قال الأصمعي كنت ممن شهد الرشيد حين ركب سنة خمس وثمانين ومئة إلى حضور الميدان وشهود الحلبة فقال يا أصمعي قد قيل إن في الفرس عشرين اسما من أسماء الطير قلت نعم يا أمير المؤمنين وأنشدك شعرا جامعا لها من قول جرير وأقبك السرحان تم له ما بين هامته إلى النسر رحبت نعامته ووفر لحمه وتمكن الصردان في النحر وأناف بالعصفور من سعف هام أشم موثق الجذر وازدان بالديكين صلصله ونبت دجاجته عن الصدر والناهضان أمر جلزهما وكأنما عثما على كسر مسحنفر الجنبين ملتئم ما بين شيمته إلى الغر وصفت سماناه وحافره وأديمه ومنابت الشعر وسمى الغراب لموقعيه معا فأبين بينهما على قدري واكتن دون قبيحه خطافه ونأت سمامته عن الصقر وتقدمت عنه القطاة له فنأت بموقعها عن الحر وسمى على نقويه دون حداته خربان بينهما متى الشبر يدع الرضيم إذا جرى فلقا بتوائم كمواسم سمر ركبن في محض الشوى بطن كفت الوثوب مشدد الاسر رأيت لهذه الابيات شرحا في كراسة فسر فيها الاسماء كما تقدم في كلام قال وقال العصفور في الفرس في ثلاثة مواضع احدها اصل منبه الناصية والثاني عظم ناتئ في كل جبين والثالث الغرة التي دقت وطالت ولم تجاوز العينين ولم تستدرك القرحة والدكان العظمان الناتئان خلف الأذن وهما الخششاوان والدجاجة اللحمة التي تغشي الزور ما بين ملتقى سدي الفرس والناهض لحم المنكبين وهو اسم لفرخ القطا والغرة عضلة الساق وهو من أسماء الرخمة وقال والسمانة موضع في الفرس لا أحفظه وفي الصحاح الخرب ذكر الحبارة وجمعه خربان وبه تمت العشرون بدون السمانة ثم رأيت في أمال أبي القاسم الزجاجي ما نصه قال أبو عبد الله الكرماني لا يعد من اسماء الطير في خلق الفرس إلا ما أذكره لك الصوردان عرقان يكتنفان اللسان ويقال بياض في الظهر والذباب إنسان العين والديك من من لحية والنعامة والسحات في الدماغ كأنه غرق البيض ويقال هو ما خلف قونسه من هامته واليعسوب الغرة الدقيقة المستطيلة والهامة مؤخر الدماغ ويقال أم الدماغ والعصفور منبت الناصيه وقونسه والعصفور عظم ناتئ في كل جبين وإذا سالت الغرة فدقت فلم تجاوز العينين فهي العصفور والصلصل مؤخر الناصيه والحداءة أصل الأذن والخرب السواد يكون في الأذن من ظاهرها ويقال متون العرنين والسمامة الدائرة التي في العنق والخطاف دائرة عند المركض والقطاة مقعد الردف والغراب طرف الورك من ظهر ظاهره والرخمة عضلة الساق والناهض طرف القنب ويقال الكتب والنسر باطن الحافر فيه كالحصى، والساق والرجل معروفان والفراشة عظام الجمجمة والأفقع الناصية البيضاء والعقابان الحدقتان والجردان هفافا الأذن والصقران موضع السوق من الخاصرتين والكرسوع رأس الذراع مما يلي الوظيف والسعدانة من جرد من ظهر ذراعي الفرس بمنزلة الحماس من الساق والزرق شعرات بيض تنبت في اليد أو الرجل ويقال الزرق يكون دوين أشعره وقال آخر بل الزرق بياض لا يطيف بالعظم كله ولكنه وضح والورشان حملاق العين الأعلى وقال غيره الصلصلة ناصية الفرس والصلصلة الفاختة انتهى ومن المشترك بالنسبة إلى لغتين قال في الغريب المصنف قال أبو الزيد الألفة في كلام قيس الأحمق والألفة في كلام تميم الأعصر وقال الأصمعي السليط عند عامة العرب الزيد وعند أهل اليمن دهن السمسم فائدة من غريب الألفاظ المشتركة لفظ كذبة قال خداش بن زهير العامري جاهلي كذبت عليكم أوعدوني وعللوا بي الأرض والأقوام قردان موظبة قال أبو زيد في النوادر معنى كذبت عليكم أي عليكم به وتجيء كذب في الحديث والشعر قال عمر كذب عليكم الحج فرفع الحج بكذب والمعنى عليكم الحج اي حج ونظر أعرابي إلى رجل يعلف بعيرا فقال كذب عليك البزر والنوى وفي الحديث ثلاثة أسفار كذبنا عليكم انتهى وفي تعليق النجيرمي بخطه قال عيسى بن عمر مر أعرابي وأنا أعلف بعيرا لي فقال كذب عليك البزر والنوى قال الأصمعين تقول العرب هذه الكلمة إذا أراد أحدهم الشيء قال كذب عليك كذا يريد عليك بكذا وقال التبريزي في تهذيبه في قول الشاعر وذبيانية وصفت بنيها بأن كذب القراطف والقروف قوله بأن كذب القراطف والقروف هذا الكلام لفظي الخبر ومعناه الإغراء يقول كذب عليك كذا أي عليك به، وفي حديث عمر أن عمرو بن معدي كرب شك إليه المعص، فقال كذب عليك العسل. المعص بالفتح التواء في عصب الرجل، والعسل العسلان وهو مشي الذئب أي عليك بسرعة بسرعة المشي. انتهى. وقال ابن خالويه في شرح الدريديه في قوله كذب العتيق وماء شن بارد هذا إغراء أي عليك العتيق والماء البارد ولكنه كذا جاء عنهم بالرفع لأنه فاعل كذب والعرب تقول كذب عليك العسل أي إلزم العدوى وسرعة السير والمشي وفي الحديث كذب عليكم الحج وكذب عليكم العمرة وكذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذبنا عليكم وقال التبريزي في موضع آخر من تهذيبه تقول للرجل إذا أمرته بالشيء وأغريته به كذب عليك كذا وكذا أي عليك به وهي كلمة نادرة جاءت على غير القياس قال عمر يا أيها الناس كذب عليكم الحج أي عليكم بالحج ويقال كذب عليكم الحج والحج بالنصب والرفع لغتان النصب على الإغراء والرفع على معنى وجب عليكم وأمكنكم أنشد الأصمعي للأسود بن يعفر كذبت عليك لا تزال تقوفني أي عليك بي فاتبعني فائدة قال ابن درستويه في شرح الفصيح وقد ذكر لفظة وجد واختلاف, واختلاف معانيها هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العربي ما يتفق لفظه ويختلف معناه لأن سيبويه ذكره في أول كتابه وجعله من الأصول المتقدمة فظن من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق أن هذا لقظ واحد قد جاء لمعان مختلفة وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد وهو إصابة الشيء خيرا كان أو شر ولكن فرقوا بين المصادر لأن المفعولات كانت مختلفة فجعل الفرق في المصادر بأنها أيضا مفعولة والمصادر كثيرة التصاريف جدا وأمثلتها كثيرة مختلفة وقياسها غامض وعللها خفية والمفتشون عنها قليلون والصبر عليها معدون فلذلك توهم أهل اللغة أنها تأتي على غير قياس لأنهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها فائدة قال ابن دروس في شرح الفصيح لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما لم يكون على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من اللغويين والنحويين وإنما سمع العرب تتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها ولم يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفروق فظنوا أنهما بمعنى واحد وتأولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم. فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب، فقد أخطأوا عليهم في تأويلهم ما لا يجوز في الحكمة. وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين كما بينا أو يكون على معنيين مختلفين، أو تشبه شيء بشيء على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه اتراط معنى فعل وأفعل ومنها هنا يجب أن يتعرف ذلك وأن قول سعلق وقفت الدابة ووقفت أنا ووقفت وقفا للمساكين لا يجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو والمجاوز على لفظ واحد في النظر والقياس لما في ذلك من الإلباس وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب وواضع اللغة عز وجل حكيم عليم وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد للآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل كما يجيء فعل وأفعل فيتوهم من لا يعرف العلل أنهما لمعنيين مختلفين وإن اتفق اللفظان والسماع في ذلك صحيح من العرب فالتأويل عليهم خطأ وإنما يجيء ذلك في لغتين متباينتين أو لحذف واختصار وقع في الكلام حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع وتأول فيه الخطأ وذلك أن الفعل الذي لا يتعدى فاعله إذا احتاج إلى تعديته لم تجوز تعديته على لفظه الذي هو عليه حتى يغير إلى لفظ آخر بأن يزاد في أوله الهمزة أو يوصل به حرف جر بعد تمامه ليستدل السامع على اختلاف المعنيين إلا أنه ربما كثر استعمال بعض هذا الباب في كلام العرب حتى يحاول تخفيفه فيحدف حرف الجر من. فيعرف بطول العادة وكثرة الاستعمال وثبوت المفعول واعرابه فيه خاليا عن الجار المحذوف أو يشبه الفعل بفعل آخر متعد على غير لفظه فيجري مجرى لاتفاقهما في المعنى كقولهم حبست الدابة وحبست مالا على المساكين وقد استقصينا شرح ذلك كله في كتاب فعلت وأفعلت بحججه ورواية أقاويل العلماء فيه وذكر علله والقياس فيه انتهى وقال في موضع آخر أهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل وأفعل بهمزة وبغير همزة قد يجيئان لمعنى واحد وأن قولهم دير بي وادير بي من ذلك وهو قول فاسد في القياس والعقل مخالف للحكمة والصواب ولا يجوز أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد إلا أن يجيء أحدهما في لغة قوم والآخر في لغة غيرهم كما يجيء في لغة العرب والعجم أو في لغة رومية ولغة هندية وقد ذكر سعلب أن أدير بي لغة فأصاب في ذلك وخالف ما يزعم أن فعلت وأفعلت بمعنى واحد والأصل في هذا قدرت قد وهو الفعل اللازم ثم ينقل إما بالباء وإما بالألف فيقال قدير قد بي أو أدرت فهذا القياس ثم جيء بالباء مع الألف فقيل قد أذير بي كما قيل قد اسري بي على لغة من قال اسرى في معنى سرى لأن ادخال الألف في أول الفعل والباء في آخره للنقل خطأ إلا أن يكون قد نقل مرتين إحداهما بالألف والأخرى بالباء انتهى النوع السادس والعشرون معرفة الأضداد هو نوع من المشترك قال أهل الأصول مفهوم اللفظ المشترك إما أن يتباينا بألا لا يمكن بأن يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر فإنهما مدلول القرء ولا يجوز اجتماعهما لواحد في زمن واحد أو يتواصل فاما ان يكون أحدهما جزءا من الآخر كالممكن العام للخاص أو صفة كالأسود لذي السواد في من سمي يبي. وذكر صاحب الحاصل أن النقيضين لا يوضع لهما لفظ واحد لأن المشترك يجب فيه إفادة التردد بين معنيين والتردد في النقيضين حاصل بالذات لا من اللفظ وقال غيره يجوز أن يوضع لهما لفظ واحد من قبيلتين وقال الكيا في تعليقه المشترك يقع على شيئين ضدين وعلى مختلفين غير ضدين فما يقع على الضدين كالجون وجلل وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين وقال ابن فارس في فقه اللغة من سنن العرب في الأسماء أن يسم المتضادين باسم واحد نحو الجون للأسود والجون للأبيض قال وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده وهذا ليس بشيء وذلك أن الذين رووا أن العرب تسم السيف مهندا والفرس طرفا هم الذين رووا أن العرب تسم المتضادين باسم واحد قال وقد جردنا في هذا كتابا ذكرنا فيه ما احتج به وذكرنا رد ذلك ونقضه فلذلك لم نكرره وقال المبرد في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معنا من كلام العرب اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فأما اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين فقولك ذهب وجاء وقام وقعد ورجل وفرس ويد ورجل وأما اختلاف اللفظين والمعنى واحد فقولك ظننت وحسبت وقعدت وجلست وزراع وساعد وأنف ومرسد وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فقولك وجدت شيئا إذا أردت وجدان الضالة ووجدت على الرجل من الموجده ووجدت زيدا كريما أي علمت وكذلك ضربت زيدا وضربت مثلا وضربت في الأرض إذا أبعدت وكذلك العين عين المال والعين التي يبصر بها وعين الماء والعين من السحاب الذي يأتي من قبل القبلة وعين الشيء إذا اردت حقيقته وعين الميزان وهذا الضرب كثير جدا ومنه ما يقع على شيئين متضادين كقولهم جل للكبير والصغير وللعظيم أيضا والجون للأسود والأبيض وهو في الأسود أكثر والقوي للقوي والضعيف والرجاء للرغبة والخوف وهو أيضا كثير انتهى وقال ابن فارس في فقه اللغة باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق يكون ذلك على وجود فمنه اختلاف اللفظ والمعنى وهو الأكثر والأشهر مثل رجل وفرس وسيف ورمح ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى كقولنا سيف وعضب وليث وأسد على مذهبنا في أن كل واحد, منهما أن كل واحد منها فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى كقولنا عين الماء وعين المال وعين الرقبة وعين الميزان ومنه قضى بمعنى حتم وقضى بمعنى أمر وقضى بمعنى أعلم وقضى بمعنى صنع وقضى بمعنى فرغ وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالاصل واحد ومنه اتفاق اللفظين وتضاد المعنى وقد مضى الكلام عليه ومنه تقارب اللفظين والمعنيين كالحزم والحزن فالحزم من الأرض أرفع من الحزن وكالخضم وهو بالفم كله والقضم وهو بأطراف الأسنان ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولنا مدحه إذا كان حيا وأبنه إذا كان ميتا ومنه تقارب اللفظين واختلاف المعنيين وذلك قولنا حرج إذا وقع في الحرج وتحرج إذا تباعد من الحرج وكذلك أثم وتأثم وفزع إذا أتاه الفزع وفزع عن قلبه إذا نحي عنه الفزع انتهى وقال أبو عبيد في الغريب المصنف باب الأضداد سمعت أبا زيد سعيد بن أوس الأنصاري يقول الناهل في كلام العرب العطشان والناهل الذي قد شرب حتى روي والسدفة في لغة تميم الظلمة والسدفة في لغة قيس الضوء وبعضهم يجعل السدفة اختلاف الضوء والظلمة معا كوقت ما بين صلاة الفجر إلى الإسفار وقال أبو زيد طلعت على القوم اطلع طلوعا اذا غبت عنهم حتى لا يروك وطلعت عليهم اذا اقبلت عليهم حتى يروك قال لمقت الشيء المقه لمقا اذا كتبته في لغة بن عقيل وسائر قيس يقولون لمقته محوته وقال اجلعب الرجل اذا اضطجع ساقطا واجلعبت الابل اذا مضت حادة وبعت الشيء إذا بعته من غيرك وبعته اشتريته وشريت بعت واشتريت وشعبت الشيء أصلحته وشعبته شققته وشعوب منه وهي المنية لأنها تفرق والهاجد المصل بالليل والهاجد النائم وقال الأصمعي الجون الأسود والجون الأبيض والمشيح الجاد والمشيح الحذر والجلل الشيء الصغير والجلل العظيم والصارخ المستغيث والصارخ المغيث والإهماد السرعة في السير والإهماد الإقامة وقال أبو عبيد التلاع مجار الماء من أعالي الوادي والتلاع من هبط من الأرض وأخلفت الرجل في موعده قلت ولم أفعل وأخلفته وافقت منه خلفا والصريم الصبح والصريم الليل وعطاء بصر كثير والبصر القليل أيضا والظن يقين وشك والرهوة الارتفاع والرهوة الانحدار ووراء تكون بمعنى خلف وقدام وكذلك دون فيهما وفرع الرجل في الجبل صعدة وفرعا حذرة ورتوت الشيء شددته وأرخيته وقال الكسائي افدت المال أعطيته غيري وافدته استفدت وأودعته مالا إذا دفعته إليه يكون وديعة عند وأودعته إذا سألك أن تقبل وديعته فقبلتها وغبيت الكلام وغبي عني وقال الأموي ليلة غاضية شديدة الظلمة ونار غاضية عظيمة وقال غير واحد الحي خلوف غيب والخلوف المتخلفون وقال أبو عمر الماثل القائم والماثل اللاطئ بالأرض وقال الأحمر أشكيت الرجل أتيت إليه ما يشكون فيه وأشكيته إذا رجعت له من شكايته إلى ما يحب وسواء الشيء غيره وسواءه نفسه ووسطه وأطلبت الرجل أعطيته ما طلب وأطلبته الجئته إلى أن يطلب واسررت الشيء أخفيته واعلنته وبه فسر قوله تعالى وأسر الندامة لما رأوا العذاب أي أظهروها والخشيب السيف الذي لم يحكم عمله والخشيب الثقيل وتهيبت الشيء وتهيبني سواء والأقراء الحيض والأقراء الأطهار والخناذيذ الخسيان والفحولة وأخفيت الشيء أظهرته وكتمته وشنت السيف أغمدته وسللته انتهى ما أورده أبو عبيد في هذا الباب وقال ابن دريد في الجمهرة البك التفريق والبك الازدحام كأنه من الأضداد قال وللشراشر موضعان يقال القى عليه شراشره إذا حماه وحفظه وألقى عليه شراشره إذا القى عليه ثقله قال وسوى الرجل غيره وسوى الرجل الرجل بعينه يقال هذا سوى فلان أي فلان بعينه بكسر السين قال حسان بن ثابت أتانا فلم نعدل سواه بغيره نبي أتى من عند ذي العرش هذه. قال والغابر الماضي والغابر الباقي هكذا قال بعض أهل اللغة وكأنه عندهم من الأضداد قال والنبه من الأضداد يقال للضائع نبه وللموجود نبه وقال أبو زيد في نوادره البسل الحرام والبسل أيضا الحلال وهذا الحرف من الأضداد وفي أماد القالي الجادي السائل والمعطي وهو من الأضداد وفي ديوان الأدب للفرابي المغلب المغلوب كثيرا والمغلب المرمي بالغلبة وهذا الحرف من الأضداد وناء نهض في ثقل وناء سقط من الأضداد وولى إذا أقبل وولى إذا أدبر من الأضداد والبين القطع والبين الوصل من الأضداد وأكرى زاد وأكرى نقص من الأضداد والمعبد المذلل والمعبد المكرم من الأضداد ويقال عز علي أن تفعل كذا أي اشتد وعز أي ضعف من الأضداد والضمد رطب الشجر ويابس والضمد صالحة الغنم وصالحتها والنبل الكبار والنبل الصغار من الأضداد والصريخ صوت المستصرخ والصريخ المغيث وهو من الأضداد والشف الربح والشف أيضا النقصان من الأضداد ونصل الخضاب من اللحية سقط منها ونصل السهم فيه ثبت فلن يخرج من الأضداد وغرض القربة ملؤها وكذا غرض الحوض والغرض أيضا النقصان عن الملء من الأضداد وأفزعت القوم أنزلت بهم فزعا وأفزعتهم إذا نزلوا إليك فأغذتهم من الأضداد وفي القاموس الحوز السوق اللين والشديد ضد وفي الصحاح الرس الإصلاح بين الناس والإفساد أيضا من الأضداد وعسعس الليل اذا اقبل بظلامه وعسعس ادبر وتقول امرست الحبل اذا اعدته الى مجراه وامرسته اذا انشبته بين البكره والقعو وهو من الاضداد والاشراط الارذال والاشراط أيضا الاشراف من الاضداد والغابر الباقي والغابر الماضي وهو من الازداد وفلان قفوة أي خيرة ممن أثره وفلان قفوة أي تهمة كأنه من الأضداد والمكلل الجاد يقال حمل فكلل أي مضى قدما ولم يحجم وقد يكون كلل بمعنى جبن يقال حمل فما كلل أي فما كذب وما جبن كأنه من الأضداد ونصل السهم إذا خرج من النصل ومنه قولهم رماه بأفوق ناصل ويقال أيضا نصل السهم إذا ثبت نصله في الشيء فلم يخرج وهو من الأبدال ونفلت السهم تنصيلا نزعت نصله وكذلك إذا ركب ركبت عليه النصل وهو من الاضداد وقال فعل في كتاب مجاز الكلام وتصاريفه من الأضداد مفازة مفعلة من فوز الرجل إذا مات ومفازة من الفوز على جنس التفاؤل كالسليم والمنة القوة والضعف والساجد المنحني والمنتصب والمتظلم الذي يشكو ظلامته والظالم والزبية المكان المرتفع وحفرة الأسد وعفا درس وكثر وقفط جار وعدل والمسجور المملوء والفارغ ورجوت أملت وخفت والقنيص الصائد والصيد والغريم المطالب والمطالب وفي أدب الكاتب لابن قتيبة من ذلك فوق تكون فوق وتكون بمعنى دون ومنه قوله تعالى بعوضة فما فوقها أي فما دونها وفي نوادر ابن الأعربي من ذلك القشيب الجديد والخلق والزوج الذكر والأنثى ويقال جزتك وجزت بك ومررتك ومررت بك وفي كتاب المقصور والممدود للأندلسي الشرى روزال المال وأيضا خياره من الأضداد جمع الشراه وفي المجمل لابن فارس المجانيق الإبل الضمر ويقال هي السمان وإنها من الأضداد وفيه حك بن دريد تظاهر القوم إذا تدابروا فكأنه من الأضداد وفيه العقوق الحامل وكان بعضهم يقول إن العقوق الحائل أيضا وذلك إلى أنه من الأضداد وفي كتاب المشاكهة في اللغة للأزدي يقال حبل متين من الأضداد يقال ذلك للقوي والضعيف وفي الأفعال لابن القوطية أقنع رفع رأسه وأقنع أيضا نكس رأسه من الأضداد وظننت شيء ظن تيقنته وأيضا شككت فيه من الأضداد وأشجذ المطر أقلع ودام من الأضداد وفي القاموس أكعة انطلق مسرعا وقعد ضد وقعث له العطية أجزلها وقعث له قعثة أعطاه قليلا ضد والسبح النوم والسكون والتقلب والانتشار في الأرض ضد والشحشح من الأرض ما لا يسيل إلا من مطر كثير والذي يسيل من أدنى مطر ضد وكشح الشيء جمعه وفرقه ضد والمسح أن يخلق الله شيئا مباركا أو ملعونا ضد والنجادة السخاء والبخل ضد ونشح نشحا ونشوحا شرب دون الري أو حتى امتلأ ضد وأسد دهش وصار الأسد ضد وأسد أسرع وأطأ ضد وأسود ولد غلاما أسود أو غلاما سيدا ضد والعربد حية تنفخ ولا تؤذي وحية حمراء خبيثة ضد وغمدت الركية كثر ماءها وقل ضد وقعد قام ضد والقعدد القريب الآباء من الجد الأكبر والقعدد البعيد الآباء منه ضد والمصد شدة البرد والحر ضد وأنشد الضاله عرفها عن واسترشد عنها ضد والنكد الغزيرات اللبن من الإبل والتي لا لبن لها ضد والمخاوذة المخالفة والموافقة ضد والأزر القوة والضعف ضد وسأس الإبل اغواها وعطشها ضد وتأسأت الإبل رويت وعطشت ضد وجف الباب أغلقه وفتحه ضد ودرأته دافعته ولا ينته ضد والحوشب الضامر والمنتفخ الجنبين ضد وخشبه يخشبه خلطه وانتقاه ضد والساقب القريب والبعيد ضد والطرب الفرح والحزن ضد والعجباء التي يتعجب من حسنها أو من قبحها ضد والإعراب الفحش وقبيح الكلام والدرء عن القبيح ضد والتغريب أن يأتي ببنين بيض وبنين سود ضد وقرضب اللحم في البرمة جمعه والشيء فرقه ضد وانجب جاء بولد جبان وشجاع ضد والهلوب المتقربة من زوجها والمتجنبة منه ضد قال ابن درستويه في شرح الفصيح النوء الارتفاع بمشقة وثقل ومنه قيل للكوكب قد ناء اذا طلعه وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا وأنه من الأضداد وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد انتهى فاستفدنا من هذا أن ابن درستوي ممن ذهب إلى إنكار الأضداد وأن له في ذلك تأليفا تنبيه قال في الجمهرة الشعب الافتراق والشعب الاجتماع وليس من الأصداد وإنما هي لغة لقوم فأفاد بأن هذا فأفاد بهذا أن شرط الأصداد أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة وقال الأزدي في كتاب الترقيس أخبرنا أبو بكر ابن دريد حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال خرج رجل من بني كلاب أو من سائر بني عامر بن صعصع الى ذي جدا وهو جد بلقيس فاطلع الى سطح والملك عليه فلما رأاه الملك اختبره فقال له ثب ايقعد فقال ليعلم الملك اني سامع مطيع ثم وثب من السطح فقال الملك ما شأنه فقال له ابيت اللعن ان الوثب في كلام نزار الطمر اي الوسوب فقال الملك ليست عربيتنا كعربيتهم من ظفر حمر أي من أراد أن يقيم بظفار فليتكلم بالحميرية وقال القالي في أماليه الصريم الصبح سمي بذلك لأنه انصرم عن الليل والصريم الليل لأنه انصرم عن النهار وليس هو عندنا ضداً وقال النطفه الماء تقع على القليل منه والكثير وليس بضد فائدة ألف في الأضداد جماعة من أئمة اللغة منهم قطرب والتوزي وأبو بكر بن الانباري وأبو البركات بن الانباري وابن الدهان والصغاني قال أبو بكر بن الانباري في أول كتابه هذا كتاب ذكر الحروف التي توقع, توقعها العرب على المعاني المتضادة فيكون الحرف منها مؤديا عن معنيين مختلفين ويظن أهل البدع والزيغ والازدراء بالعرب أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالتباس في محاوراتهم عند اتصال مخاطباتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بأن الاسم منبئ عن المعنى الذي تحت ودال عليه وموضح تأويله فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد المخاطب وبطل بذلك معنى تعليق الاسم على هذا المسمى فأجيبوا عن هذا الذي ظنوه وسالوا عنه بضروب من الاجوبه أحدها أن كلام العربي يصحح بعضه بعضا ويرتبط أوله باخره ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه فجاز وقوع اللفظة الواحدة على المعنيين المتضادين لأنها تتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر فلا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد فمن ذلك قول الشاعر كل شيء ما خل الموت جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل فدل ما تقدم قبل جلل وتأخر بعده على أن معناه كل شيء ما خل الموت يسير ولا يتوهم ذو عقل وتمييز أن الجلل هنا معناه عظيم وقال الآخر يا خول يا خول لا يطمع بك الأمل فقد يكذب ظن الآمل الأجل يا خول كيف يذوق الغمض معترف بموت والموت فيما بعده جلل فدل ما مضى من الكلام على أن جللا معناه يسير وقال الآخر هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لاعفوا جللا ولئن صفوت لاوهنا عظمي فدل الكلام على انه اراد فلئن عفوت لاعفون عفوا عظيما لان الانسان لا يفخر بصفحه عن ذنب حقير يسير فلما كان اللبس في هذين زائلا عن جميع السامعين لم ينكر وقوع الكلمة على معنيين مختلفين في كلامين مختلفين لفظين وقال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أراد الذين يتيقنون ذلك فلم يذهب وهم عاقل إلى أن الله تعالى يمدح قوما بالشك في لقائه وقال تعالى حاكيا عن يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه أراد رجى ذلك وطمع فيه ولا يقول مسلم تيقن يونس أن الله لا يقدر عليه ومجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة وإن لم تكن متضادة فلا يعرف المعنى المقصود منها إلا بما يتقدم الحروف ويتأخر بعده مما يوضح تأويله كقولك حمل للواحد من الضأن وحمل لاسم رجل لا يعرف أحد المعنيين إلا بما وصفنا وكذلك غسق يقع على معنيين مختلفين أحدهما أظلم من غسق الليل والآخر سال من الغساق وهو ما يغسق من صديد أهل النار في ألفاظ كثيرة يطول إحصاؤها تصحبها العرب من الكلام ما يدل على المعنى المخصوص منها وهذا الضرب من الألفاظ هو القليل الظريف في كلام العرب وأكثر كلامهم يأتي على ضربين آخرين أحدهما أن يقع اللفظان المختلفان على المعنيين المختلفين كقولك الرجل والمرأة والجمل والناقة واليوم والليلة وقام وقعد وتكلم وسكت وهذا هو الكثير الذي لا يحاب. والضرب الآخر أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد قولك البر والحنطة والعير والحمار والذئب والسيد وجلس وقعد وذهب ومضى وقال ابو العباس عن ابن الاعرابي كل حرفين اوقعتهم العرب على معنى واحد في كل منهما معنى ليس في صاحبه ربما عرفناه فاخبرنا به وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهلة وقال الأسماء كلها لعلة خصت العرب ما خصت منها ومن العلل ما نعلمه ومنها ما نجهله قال أبو بكر يذهب ابن الاعرابي إلى أن مكة سميت مكة لجذب الناس إليها والبصرة سميت البصرة للحجارة البيض الرخوة فيها والكوفة سميت الكوفة لازدحام الناس بها من قولهم تكوف الرمل تكوفا إذا رتب بعضه بعضا والإنسان سمي إنسانا لنسيانه والبهيمة سميت بهيمة لأنها أبهمت عن العقل والتمييز من قولهم أمر مبهم إذا كان لا يعرف بابه ويقال للشجاع بهمة لأن مقاتله لا يدري من أي وجه يوقع الحيلة عليه فإن قال قائل لأي علة سمي الرجل رجلا والمرأة امرأة والموصل الموصل ودعد دعدا قلنا لعلل علمتها العرب وجهلناها أو بعضها فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علينا وقال قطرب إنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدل على اتساعهم في كلامهم كذاحف في أجزاء الشعر ليدل على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناق وقول ابن الأعراضي هو الذي نذهب إليه للحجة التي دللنا عليها والبرهان الذي أقمناه فيه وقال آخرون إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع فمن ذلك الصريم يقال للليل صريم وللنهار صريم لأن الليل ينصرم من النهار والنهار ينصرم من الليل فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع وكذلك الصارخ المغيث والصارخ المستغيث سمي بذلك لأن المغيث يصرخ بالإغاثة والمستغيث يصرخ بالاستغاثة فأصلهما من باب واحد وكذلك السدفة الظلمة والسدفة الضوء سمي بذلك لأن اصل السدفة الستر فكأن النهار إذا أقبل ستر ضوءه ظلمة الليل وكأن الليل إذا أقبل سترت ظلمته ضوء النهار وقال آخرون إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربي اوقعه عليهما بمساواه منه بينهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب والمعنى الآخر لحي غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء قالوا فالجون الأبيض في لغة حي من العرب والجون الأسود في لغة حي آخر ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر كما قالت قريش حسب يحسب وأخبرنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال قال الكسائي أخذوا يحسب بكسر السين في المستقبل عن قوم من العرب يقولون حسب يحسب فكأن حسب من لغتهم في أنفسهم ويحسب لغة غيرهم وسمعوها منهم فتكلموا بها ولم يقع أصل البناء على فعل يفعل وقال الفراء قوى هذا الذي ذكره الكسائي عندي أني سمعت بعض العرب يقول فضل يفضل قال أبو بكر يذهب أي الفراء إلى أن يفعل لا يكون مستقبلا لفعل وأن أصل يفضل من لغة قوم يقولون فضل يفضل فأخذ هؤلاء ضم المستقبل عنهم وقال الفراء الذين يقولون ميت أموت ودمت أدوم أخذوا الماضي من لغة الذين يقولون ميت أمات ودمت أدام لأن فعل لا يكون مستقبله يفعل قال أبو بكر فهذا قول ظريف حسن انتهى النوع السابع والعشرون معرفة المترادف قال الإمام فخر الدين هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد قال واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحد فليس مترادفين وبوحدة الاعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم فإنهما دل على شيء واحد لكن باعتبارين أحدهما على الذات والآخر على الصفة والفرق بينه وبين التوكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر كالإنسان والبشر وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئا كقولنا عطشان نطشان قال ومن الناس من أنكره وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات إما لأن أحدهم اسم الذات والآخر اسم الصفة أو صفة الصفة قال والكلام معهم إما في الجواز ولا شك فيه أو في الوقوع إما من لغتين وهو أيضا معلوم بالضورة أو من لغة واحدة كالحنطة والبر والقمح وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لها شبهة فضلا عن حجة انتهى وقال التاج السبكي في شرح المنهاج ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كما في الإنسان والبشر فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان أو باعتبار أنه يؤنس والثاني باعتبار أنه باد البشر، وكذا الخندريس العقار فإن الأول باعتبار العتق والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها وتكلف لأكثر المترادفات بمثل هذا المقال العجيب قال التاج وقد اختار هذا المذهب أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الذي الفه في فقه اللغة والعربية وسنن العرب وكلامها ونقله عن شيخه ابي العباس ثعلب. قال وهذا الكتاب كتب منه ابن الصلاح نكة منها هذه وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح انتهى قلت قد رأيت نسخة من هذا الكتاب مقروئة على المصنف وعليها خط وقد, وقد نقلت غالب ما فيه في هذا الكتاب وعبارته في هذه المسألة يسمى الشيء الواحد بالاسماء المختلفة نحو السيف والمهند والخسام والذي نقوله في هذا ان الاسم واحد وهو السيف وما بعده من الالقاب الصفات ومذهبنا ان كل صفة منها فمعناها غير معنى الاخرى وقد خالف في ذلك قوم فزعموا انها وان اختلفت الفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد وذلك قولنا سيف وعضب وحسام وقال آخرون ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر قالوا وكذلك الأفعال نحو مضى وذهب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وهجع قالوا ففي قاعدة معنى ليس في جلسة وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب واحتج أصحاب المقالة الأولى بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن نعبر عن شيء بغير عبارة وذلك أن نقول فيه لا ريب فيه لا شك فيه فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ فلما عبر بهذا عن هذا علم أن المعنى واحد قالوا وإنما يأتي الشاعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد تأكيدا ومبالغة كقوله وهند أتي من دونها النأي والبعد قالوا فالنأي هو البعد ونحن نقول إن في قعدة معنى ليس في جلسة ألا ترى أن نقول قام ثم قعد وأخذه المقيم والمقعد وقعدت المرأة عن الحيض وتقول لناس من الخوارج قعد ثم تقول كان متجعا فجلس فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن الجلسة المرتفع والجلوس ارتفاع ما هو دون وعلى هذا يجري الباب كله وأما قولهم إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء فإن نقول إنما عبر عنه من طريق المشاكلة ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوا وإنما نقول إن في كل واحدة منها معنا ليس في الأخرى انتهى كلام ابن فارس وقال العلامة عز الدين بن جماعة في شرح جمع الجوامع حكى الشيخ القاضي أبو بكر ابن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالوي فقال ابن خالوي أحفظ للسيف خمسين اسما فتبسم أبو علي وقال ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف قال ابن خالوي فأين المهند والصارم وكذا وكذا فقال أبو علي هذه الصفات وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة وقال الشيخ عز الدين والحاصل أن من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذات ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينه في الصفات قال بعض المتأخرين وينبغي أن يكون هذا قسما آخر وسماه المتكافئة قال وأسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النوع فإنك إذا قلت إن الله غفور رحيم قدير تطلقها دالة على الموصوف بهذه الصفات قال الأصبهاني وينبغي أن يحمل كلام من منع على منعه في لغة واحدة فأما في لغتين فلا ينكره عاقل فوائد الأولى قال أهل الأصول لوقوع الألفاظ المترادفة سببان أحدهما أن يكون من واضعين وهو الأكثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى ثم يشتهر الوضعان ويخفى الواضعان أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر وهذا مبني على كون اللغات الصلاحية والثاني أن يكون من واضع واحد وهو الأقل وله فوائد منها, منها أن تكثر الوسائل أي الطرق إلى الإخبار عما في النفس فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألثغ فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء ولولا المترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذلك ومنها التوسع في سلوك طرق الفصاحة. وأساليب البلاغة في النظم والنثر وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية والتجنيس والترصيع وغير ذلك من أصناف البديع ولا يتأتى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ الثانية ذهب بعض الناس إلى أن الترادف على خلاف الأصل والأصل هو التباين وبه جزم البيضاوي في منهاجه الثالثة قال الإمام قد يكون أحد المترادفين أجل من الآخر فيكون شرحا للآخر الخفي وقد ينعكس الحال بالنسبة إلى قوم دون آخرين قال وزعم كثير من المتكلمين أن التحديدات كلها كذلك لأنها تبديل اللفظ الخفي بلفظ أجل منه قال ولعل ذلك يصح في البسائط دون المركبات الرابعة قال الكيا في تعليقه في الأصول الألفاظ التي بمعنى واحد تنقسم إلى ألفاظ متواردة وألفاظ مترادفة فالمتواردة كما تسمى الخمر عقاراً وصهباء وقهوة والسبع أسداً وليسا وضرغاماً والمترادفة هي التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد كما يقال أصلح الفاسدة ولما الشعت ورتق الفتقة وشعب الصدعة انتهى وهذا تقسيم غريب الخامسة ممن ألف في المترادث العلامة مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس ألف فيه كتابا سماه الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف وأفرد خلق من الأئمة كتبا في أسماء أشياء مخصوصة فألف ابن خالويه كتابا في أسماء الأسد وكتابا في أسماء الحية ذكر أمثلة من ذلك العسل له ثمانون سما أوردها صاحب القاموس في كتابه الذي سماه ترقيق الأسل لتصفيق العسل وهي هذه العسل والضرب والضربة والضريب والشوب والذوب والحميت والتحموت والجلس والورث والأري والإذواب واللومة واللئم والنسيل والنسيلة والطرم والطرم, والطرم والطرام والطريم والدستفشار والمستفشار والشهد والشهد والمحران والعفافة والعنفوان والمادي والمذية والطن والطن والبلة والبلة والسنوت والسنوت والسنوة والشراب والغرب والأس والصبيب والمزج والمزج ولعاب النحل والرضاب ورضاب النحل وجنى النحل وريق النحل وقيء الزنابير والشور والسلوى ومجاج النحل والثواب والحافظ والامين والضحل والشفاء واليمانيه واللواص والسليق والكرسف واليعقيد والسلوانة والسلوان والرخف والجنى والسلاف والسلافة والسرو والشرو والصميم والجث والصهباء والخيم والخو والضج والسدى والرحيق والرحاق والصموت والمج والمجلب والحلب والعكبر والنحل والأصبهانية قلت ما استوفى أحد مثل هذا الاستيفاء ومع ذلك فقد فاته بعض الألفاظ أنشد القاري في أمالي ولذ كطعم الصرخدي تركته وقال الصرخدي العسل كذا قاله ابو نياس وقال ابن دريد الصرخدي الخمر وفي أمال الزجاج من أسام العسل السعابيب ومن اسماء السيف كما ذكر ابن خالويه في شرح الدريدية الصارم والرداء والخليل والقضيب والصفيحة والمفقر والصنصامة والمأثور والمقضب والكهام والأنيث والمعطد والجراز واللبن والفطار وذو الكريهة والمشرفي والقساسي والعطب والحسام والمذكر والهدام والهدوم والمنصل والهذاذ والهذهاذ والهذاهذ والمخصل والمهدم والقاضب والمصمم والمطبق والضريبة والهندواني والمهند والصقيل والأبيض والغمر والعقيقة والمتيل وهو الذي لا يقطع والهند والهندكي ايضا في شعر كثير وفي امار القال الكركرة والكلكل والبرك والبركة والجوش والجوش والمحزم والحزيم الصدر قال ويقال اخذه باجمعه واجمعه وبحذافيره وجذامره وجرامزه وبربانه وبربانه وبصنايته وبسنايته وبجلمته وبزغبره وبزغبره وبزوبره وبزأبره وبصبرته وبأصباره وبزأبجه وبزأمجه وبأصيلته وبظليفته وبأزمله كله أخذه جميعا وفي أمال الزجاجي قال أخبرنا نفطوي عن ابن الأعرابي قال يقال للكم يقال للعمامة هي العمامة والمشوذ والسب والمقطعة والعصابة والعصاب والتاج والمكورة وذكر أيضا أنه يقال جاء الرجل متختما أي متعمما أحسن تختيمه أي تعميمة هذا حرف حكاه ابن الأعرابي وقال ابن السكيت العرب تقول لا أقيم نميلك وجنفك ودرك وصغاتك وصدعك وقذلك وضلعك كله بمعنى واحد وفي أمالي فعلم يقال ثوب خلق وأخلاق وسمل وأسمال ومزق وشبارق وطرائق وطرايد ومشق وهبب وأهباب ومشبرق وشمارق وخبب واخباب وخبائب وقبائل ورعابيل وزعالب وشماطيط وشرازم وردم وهدم واهدام واطمار بمعنى وفي أمالي ثعلب يقال ازم فلان واطرق واسكت والزم وقرسم وبلدم واسبط بمعنى أزمة يقال قطعت يده وجزمت وبترت وبتكت وبصكت وصرمت وترت وجزت قال ثعلب وأغرب ما فيه بضكت يقال فعلت ذلك من أجلك وإجلك وأجلك بدون من وإجلالك بفتح الهمزه وكسرها وجلالك وجلالك وجراك بمعنى يقال وقع ذلك في روعي وخلدي ووهمي بمعنى واحد وفي أمال القالي النفنف واللوح والسكاك والسكاكة والسحاح والكبد والسهى الهواء بين السماء والأرض قال والشرخ والسنح والنجار والنجار والنجر والسنح والسنخ بالخاء والسنج بالجيم والأروم والأرومة والبنك والعنصر والضئضئ والبؤبؤ والعرق والنحاس والنحاس والعيس والأس والاس والأص والجزم والإرث والسر والمركب والمنبت والكرس والقنس والجنس والحنج والبنج والعكر والمزر والجذر والجذر والجرثومة والنصاب والموصب والمحتد والمحكد والمحفد والطخس والإرس والقرق والضنء هذه الألفاظ كلها معناها الأصل وزاد فعل في أماليه الاصطمة والصيابة والصوابة والرباوة والربا وفي امالي سعلب يقال سويداء قلبه وحبة قلبه وسواد قلبه وسوادة قلبه وجلجلان قلبه وسوداء قلبه بمعنى يقال ضربه فهوره وجوره وقطله وقعطله وجرعبه وبركعه وجعفله وبرتعه إذا صرعه يقال نزلت بسحسحه وعقوته وعرصته وعذرته وساحته وعقاته وعقاره وعراقه وعرقاته وحراه وقصاه قال وقال القالي في أمالي حدثني أبو بكر ابن دريد رحمه الله قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين قال حدثنا المازني قال سمعت ابا سرار الغنوي يقرأ وإذا قتلتم نسمة فدا فيها فقلت له إنما هي نفسا فقال أن والنفس واحد وفي الجمهرة قال أبو زيد قلت لأعرابي ما المحبنط قال المتكأك قلت ما المتكأك قال المتازف قلت ما قال أنت أحمق وفي التعليق المحبنط رجل حبنط سمين ضخم البطن ويقال هو الممتلئ غيظا المتكأك القصير المتآذف القصير المتداني انتهى التعليق النوع الثامن والعشرون معرفة الاتباع قال ابن فارس في فقه اللغة للعرب الاتباع وهو ان تتبع الكلمة الكلمة على وزنها او رويها اشباعا وتاكيدا وهو ان بعض العرب سئل عن ذلك فقال هو شيء نتد به كلامنا وذلك قولهم ساغب لاغب وهو خب ضب وخراب يباب وقد شاركت العجم العرب في هذا الباب انتهى وقد ألف ابن فارس المذكور تأليفا مستقلا في هذا النوع وقد رأيته مرتبا على حروف المعجم وفاته أكثر مما ذكره وقد اختفرت تأليفه وزدت عليه ما فاته في تأليف اللطيف سميته الإلماع في الإتباع وقال ابن فارس في خطبة تأليفه المذكور هذا كتاب الإتباع والمزاوجة وكلاهما على وجهين أحدهما أن تكون كلمتان متواليتان على روي واحد والوجه الآخر أن يختلف الرويان ثم يكون بعد ذلك على وجهين فحدهما أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى والثاني أن تكون الثانية غير واضحة المعنى ولا بينة الاشتقاء إلا أنها كالإتباع لما قبلها انتهى وقال أبو عبيد في غريب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في الشبرم إنه حار يار والشبرم هو نوع من الشير. قال الكسائي حار من الحرارة ويار إتباع، كقولهم عطشان نطشان وجائع نائع وحسن بسن ومثله كثير في الكلام، وإنما سمي إتباعا لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها وليس يتكلم وليس يتكلم بالثانية منفردة، فلهذا قيل إتباع. قال وأما حديث آدم عليه السلام أنه استحرم حين قتل ابنه فمكث مئة سنة لا يضحك ثم قيل له حياك الله وبياك قال وما بياك قيل أضحكك فإن بعض الناس يقول في بيات إنه إتباع وهو عندي على ما جاء تفسيره في الحديث إنه ليس بإتباع وذلك أن الإتباع لا يكاد يكون بالواو وهذا بالواو ومن ذلك قول العباس في زبزم هي لشارب حل وبل ويقال فيه أيضا إتباع وليس هو عندي كذلك لمكان الواو وأخبرني الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه قال بل هو مباح بلغة حمير قال ويقال بل شفاء